بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجاء وبست الجبال بساء فكانت هباء منبثاء وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات سَلَّةٌ مِنَ الأَوَّلِينَ وقَلِيلٌ مِنَ الآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْدَّانُ مُخَلَّدُونَ اكوابه واباريقه وكاس من معين لا يصدعون عنا ولا ينزفون وفاكهه من ما يتخيرون ولحم طير من يشتهون وحور النعين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما جزاء كانوا يعملون لا يسمعون في غلاغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش دي نرفع عنه ان ان شاء منا ان شاء فجعلنا عربا اترابا لاصحاب اليمين أترابا لأصحاب اليمين الله. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سَمومٍ وحميم في سَمومٍ وحميم وظلٍ من يحموم لا بارد ولا كريم إن كانوا قبل ذلك مترفين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 فمالعون منها البطون فشاربون عليه من الخميم فشاربون شرب الغيم هذا نزلهم يوم الدين هذا نزلهم يوم الدين نَحْنُ قَالَقْنَاكُمْ فَلَوْلا تَصَدَّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ أأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ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 اانتم تزرعون ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظنتم تفكرون ان لم رمون بل نحن محرومون اف الماء الذي تشربون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 فإَِّ قُلَ قَسَمُ اللَ تَعَلَمُ نعَظِيم إِ قُلَ قُرآن كَرم فِي كِتَابِم مَكْنُون لاَا يَمَسّهُ إِللاا الْمُطَهَرُون تَزل مِ رَُبِّ الْعَمِين. افا بهذا الحديث انتم مدينون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حين اذ لکھن فلولا تم كنتم غير لمدین ترجعون جیون گ كنتم ساد قم كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم فاما كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فَنُزُلُمْ مِنْ حَمِيمٍ فَنُزُلُمْ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ رَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ عِينٌ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ عِينٌ وَأَمَّا إِن كَانَ من أصحاب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 هذا له حق يقين فسبح باسم ربك العظيم